لآن لا لا لا القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ر ج ي م قالوا ر للعلوم م ب ه ا ل أنتم ا ن س ل ا ل ل ه م ع ا الله أن نأخذ إلا ذ نأخذ أن من و ج د ن ا م ت و ع ه ا ل ن ا ب ل ا ا للعلوم الاسلاميه ي س ر م أنا إذا ع ل موسوعه ا م ن ا ب ل س ي للعلوم ن الاسلاميه ومن لفضيله ا ل د ك ت ي ر محمد ر ا و إ ن ا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 What?、Yeah. Yeah. م ا د خ ل و ا قالوا يا أيها العزيز عليه م س ن ا و أ ه ل ن النابلسي ا ر و ج ب ض ا ع ة للعلوم ا الاسلاميه ه يجزي ل ت ص د ق ن قال ل علمتم ما فعلتم ما u h a u h ¡Muerlo! じゃ <Well>